وَإِذِ بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بحثي به بك وقت خده امتحانا اب ابراهيمي كري اب هندك بوتنا هندك كلمات جاء ابراهيم رابو بدرستي اف كلمتها بجهئين خده امراوي جالك, جالك بك ابراهیم درستی افتیشده کرد. فرق خودی ابدرستی بجای اینه. خدا گوته کره خوبه کجای صبر کشید. عروسه بیشترین که خدا تعالا امتحان نپیکرد. جربان به هجرتی شوتن خو اجیه خو درخت جبر خدا تعالا ویجده ابراهیم نجح. عروسه بیشترین که ابتداء کادی هاتا سر ابراهیمی اختر کافر لکم بود. وأجره الكريم وهابتين أجردا البرج كبراهيمي عليه الصلاة والسلام صبر كشا بهنا خفريته. يعني بدرس فيديني رابو. قال إني جاعلك كل الناس إماما. خذ جوت أي إبراهيم. عندك أزم أزتى كما إمام براهيك قدوة بعالم. إمام عالم بباشي عالم جوبل تابكر. صح تفضل عالم بكبي. ديفري كتب. أبى معنوي. قال ومن ذريتي إبراهيم جود. يا رب من؟ الجذريته مجك هنداك إمام راك. عالم شوف لي بك. بس أزبطني. قال لا ينال عهد الظالمين. قد جوت إبراهيم. إمامت أو من دايته ومن بكتي إبراهيك بمرود باش اتخريده. أف إمامتهوسا ناجته ظالم. میجا اج ذریاتہ اج ذریاتہ فالم تھے چرای کا حقیقی درد تھے اس امامتے نو کا مدسوند ربنا برہیت عالم بخیرے وباشی بنا کو دو عالم اکھ کر دینو تے قدرے وینو کرت ویتش امامتے بو اولیاءت خود تعالی نہ بو مرو بیت باشه نہ بو مرو بیت